وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُقْنِعُ وَلَا يُقْنَعُ قُلْ إِنِّي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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كَذِبًا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون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 وَلَوْ تَرَى إِذُ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, ولو ردوا لعادوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب وَلَهُ وَلَذَّارآخِرَةُ خَيرُ للَّذينَ يَاتَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلون قَدن عَمُ إهُ لا يَحْزُن كََّذ يَقونَ فَإِهُ لا يكَذذبونَك فَإِهُم لا يكَذذبونَكَ وَلاِ الظَّالنينَ بآياتاتِ اللهه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 فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء فتأتيهم بآيه،